في درسنا الماضي عن منزلة المكاشفة موعدنا اليوم مع منزلة المعاينة والمعاينة مفاعلة من العين فإذا وقعت العين على الشيء سمي معاينة ولكن الناس لا يعرفون إلا معنى المقابلة عند العمل يسمونها معاينة يقول لك دخل معاينة عشان يقبلوه قدم اوراقه وقال له الشهر الجاي تعال لشنو للمعاينة ده فهم الناس طبعا مما يقول منزلة المعاينة يقول يورونا كيف الزول يعينوه ده ما عنده علاقة مع التعيين تتعين مع ربك وتتعود وتتعلم تستغل معه وهذا روح منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم رحمه الله يقول العامل بغير إخلاص ولا متابعة كالمسافر الذي يحمل رملا يثقله ولا ينفعه زول ماشي مشوار بعيد وشال له رملا إنتها زول ما نصيق ألا شو لك حاجة فيها فائدة عدت الحاجاتك فيها فائدة اللي تسبب منها تشيل لك حاجة وانت مسافر وتعبان وشقيان حاجة تقيلة وما فيها فائدة العمل بغير إخلاص ومتابعة كالمسافر يحمل رملا يثقله ولا ينفعه المعاينة من وقوع العين على الشيء والمواجهة من الملاقات وجها لوجه والمشافهه أن تتكلم معه مباشرة وان تتلقى من شفاهه مباشره فالمشافهه من التلقي المباشر للكلام والمعاينه من, من وقوع عينك على الشيء عاينته معاينه والغرض من هذه المعاينات التي تفعل الغرض منها ان ينظر اليك ماذا تتوظف معاون لا ينشفك بتفكر كيف وبتنطط عيونك كيف وشكلك انت غيافه ولا ما غيافه وبطير الزباين ولا ما بطير ما لازم يشوفوك دي اسمها معاينة ولكننا مع منزلة المعاينة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وليس مع قوانين العمل قوانين العمل وقوانين التقديمات واللوايح ببراها نتكلم عن المعاينة التي سوف نتحدث عنها بعد قليل الهروي استدل باستدلال لم يعجب ابن القيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ قال ابن القيم واستدلاله على منزلة المعاينة بالآية بعيد فلو أنه قصد إلى قوله ألم تر إلى ربك فإن المراد هنا ألم تر إلى فعل ربك كقوله جل وعلا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الغرض لفت الانتباه لا رؤيه الله وهذا واضح والكلام الصح كلامه كلامه ابن القيم استدلال بعيد فعلا الم ترى الى ربك نعم راينا قدرته وباهره فعله وعجائب صنعه سبحانه وتعالى في الوجود وفي الكون راينا بديع ذلك وبديع خلقه ولكنك لن تره كما قال ابن القيم هذا مستحيل ان يظفر به في الدنيا احد فبالتالي يقول ابن القيم الم تر الرؤيه المقصوده هنا الرؤيه الواقعه على المفعول لا الرؤيه على ذات الفاعل الرؤية الواقع على المفعول ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة انظر إلى آثار قدرة الله هذا معنى ألم تر إلى ربك ليس معناه انظر إلى مولاك ومن الذي, يطيق ومن الذي يطيقه إذا كان موسى عليه السلام والجبل لم يطيقا ذلك فكيف يطيقه في الدنيا بشر والمؤمنون يرونه في الجنة لانه يجعل ذلك مقدورا بقدرته ويجعلهم يطيقون ذلك ولكن للدنيا احكام وللاخره احكام طيب هذا معنى الكلام يقول صاحب المنازل اي الهروي رحمه الله المعاينه ثلاث احداها معاينه الابصار وهذه ينبغي الا نقف عندها طويلا فانها محل اتفاق المعاينه بالبصر أن ترى الأشياء بالبصر ولكن هذه اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية الرؤية بالعين رؤية الأشياء الجبل والعربات والشارع ونفسك والكباية بتشوف يشوف بعضهم قال الرؤية انما تكون بالانطباع تنطبع صوره المرء عندك وتقع في ذهنك ثم تميزه صح انا عاينته مما عاين بعرف لو بنى ادم بعرفه راجل ولا شنو مرء صغير ولا شنو كبير طوالي بعرفه دي أش رؤيه اوليه في رؤيه دقيقه بتعاين بتعرفه نصيح ولا مجنون صح ولا ما صح مني قطه عيونه وحركاته انت بيتميزوا تقول ده نصيح وده مجنون وهذا نوع فراسه ان في ذلك لايات للمتوسمين اقبل العرب في عصره كويس في زمانه وفي زمان التابعين هو ابن اياس ابن ابن ابن معاويه فده قال لك ابن القيم حكى هذا الكلام لكن ليس في المدارج في الطرق الحكميه قال جاء عنده نسوه فقال الأولى بكر والثانية سيب والثالثة حامل ثلاثه نسوان جنوا في المحكمة قال وصفهم كده قالوا عرفت كيف قال أما الأولى فإن عينها لم تقع في عيني دائما البكر بتكون خجول طبعا ده في زمنه زماننا ده براو أحكامه براو برضو ده في زمن ياس يعني ده أما زمننا ده ده براو والثانية سيب فإنها تكلمني وعينها في عيني والثالثة كانت تدفع الثيابة عن بطنها دي معناه حامل وقال لك ماشي في الشارع قال له راجل قال له انت استاذ أستاذ شنو أستاذ معلم وضاع له عبد من عبيده وعنده عبد شنو ضايع ومن بلدة واسط بلد واسط قال له كيف قال أما معلم فقال فإنه يدقق النظر للأطفال ولا, ي... ولا يعبه للكبار الكبار لا بهم بس يلاقي الشفع مزاجه مع الشفع والثاني قال إذا أطال النظر يطيله في رس الهيئة بالي الثياب فدل على أن عنده عمد أبق هرب وأما أنه من واسط فعلى ثيابه تربة واسط واسط ما عنده تربة مختلفة لأن لهم بس اللي في جسمه ده في هدومه تراب واسط وواسط اصلا سموه واسط ليه لأنها مدينة بنيت في الوسط بين بغداد والكوفة أسهل كده قام سمعه شنو؟ واسط ولأجلهم كتب شيخ الإسلام لتيميا العقيدة الواسطية أرسلوا إليه رسالة يسألونه عقيدة مختصرة تشابه عقيدة الصحابة في الإيمان والصفات والأسماء والأحكام والقدر فكتب لهم العقيدة وأسماها العقيدة شنو؟ الواسطية أي لمن؟ لأهل من؟ لأهل واسط طيب فبعضهم قال الرؤيه اخوانا نتكلم عن الان الهروي قال المعاينه كم ثلاث معاينه ابصار ومعاينه قلب ومعاينه روح اي واحد بلاها او معاينه ابصار ومعاينه بصيره ومعاينه البصيره فيها معاينه القلب واعلى منها معاينه الروح لان القلب اذا دق ولطف سمي روحا والقران اسماه الله شنو روح والملك العظيم الذي ياتينا بالقران او اتى بالقران لا يسمى شنو روح القدس نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فبالتالي الرؤيه بتاعت البصر الان اتكلم عنها بعضهم قال رؤيا البصر بالانطباع وبعضهم قال بالاشعاع انت ممكن تعايل لشي لكن الشدة لو ما في نور مسلط عليها بتعرفه بدليل انه الان احنا قاعدين الكهرباء دي كان قطعت انت ما تشوف الا بعد شنو أه؟ بعد مسافه القسم الثالث قالوا سبب الرؤيه هو بالنسبه والاضافه قالوا سبب الرؤيه ما ناس قالوا بل بشنو بالانطباع وناس قالوا بشنو بالشعاع الصنف الثالث قالوا اديل الفلاسفه قالوا الزول بيشوف كيف قالوا يرى بالنسبه والاضافه الخاصه بين العين وبين المرء يعني الشد بيشوفه بيضاف للعين وينسب اليه بعد ذلك انت ترى ابن القيم قال والاقوال الثلاثه في تحليل كيفيه البصر بالعين شوف كنا في كلام دكاتره الكلام ذا كلام شنو ها العين دي خطيرة شفت العين الصغيره دي الدموع محلها كويس والشبكيه والقرنيه والشبم والله في جنس اشياء يا العين الصغيرون اللي دي عشان تشوف مشبك شبك انت طبعا ايش الموضوع ده في قمه السهوله عندك لكن العين دي ايه من ايات الله يا اخي اي حاجه في الانسان ايه عشان كده ربنا ما قال وان تعدوا نعم الله قال وان تعدوا شنو نعمه والله لأنه اي نعمه جواها نعم اي حاجه العين نعمه لكن العين تعال شوف جواها شنو جب لي دكتور بتاع عيون خليه يشرح لك والله يحيرك عشان كده ما في اسوا من الكفر ناس بعد القدره الباهره دي وبعد الدلائل الواضحه هذه اذا كفروا دل على فساد ما هم عليه والله العظيم العين ابن القيم قال والاقوال الثلاثه فيها صواب وفيها خطا فإن الإنسان يرى بقال قال كده ده التفسير بتاع ابن القيم رحمه الله قال يرى بالمقتضى القوة القائمة بالمحل يعني في قوة دو العين هي اللي تخليشنه تشوف وإن ممكن تنجزه العيون مكتملة من حيث الأعضاء لكن ما نشوف يعني اللعمة ده عينه دي شهلوها رمواه في الوطن ولا عينه جواه ما بتشوف ماله في نور وفي ضو كويس لكن بعد مالو؟ ما شنو تلقى ما له ما مشوف وبالمناسبة حكمة الله البتولد أعمى ما عنده علاج لحد يوم الليله اي زول بتولد أعمى ماله له ما عنده علاج الب يعمى وهو شاف في الأول وعمى ده ممكن على لكن العالم كله العالم كله شفته ما في زول يتولد عميان على الا إلا عيسى عليه السلام عيسى كان متخصص يبرئ الأكمه والأبرص الأكمه الذي ولد أعمى لأنه لو كان بيخلزوا المفتح ويفتحه دكتور ألماني كافر ممكن تمشي عياني عملية في عيونك تفتح يبقى فرق من عيسى عليه السلام شنو؟ ربنا داري جيب آية مادية في المسألة دي بالذات هيقول لك أنا ذات عيسى فتح العميانين عليه السلام انا برضه فتحه تقول لي عيسى فتح العميانين اللي تولدوا عميانين نحن نجيب لك زور عميان يتولد عميان فتحوا لنا نفتحوا ها الكلام ده قاله في مؤتمرات إنه الذي ولد اعمى كفيفا عليه أن يوطن نفسه على هذا العمل، ما في حل شوف الحكمه دي فبالتالي يرى باش لابد من شعاع صحيح ولا بد من قوه قائمه في المحل جوه بتخليك تشوف ابن القيب قال هذه المساله ليس هذا محل نقاشها قال كان ممكن أناقش لكم نقاش وأورد لكم الدكاتب لذاته أقعد لكم في بيقولوا لك في شنو يقعدوا لكم في مواعين لكن قال الموضوع ده قال ما بخصة الحسنة لكن الزولة شأن نشوف داير إشعاع وداير انطباع وداير رابطة وسبب ونسبة وإضافة بين العين وبين المرء وداير قوة قائمة بشنو بشنو بالمحل ابن القيم يقول السمع يحتاج الى قوه سامعه يعني مجرد وجود الاعضاء بتاعتك ما بتخلي تسمع الاطرش ده عنده, عنده اذنان ولا ما عنده عنده بجوه حاجات ولا ما عنده عنده المبخل يسمع شنو فقد القوه شنو السامعه وكذلك القوه الذائقه واللسان عنده القوه شنو أودع الله فيه القوه شنو الناطقه والله يا اخوانا بن ادم فعلا وان تعدوا نعمه الله اي نعمه تمسك براها لا تحصوا اي نعمه مش النعم انت عد نعم الله لا تحصوها كثيرا النعمه الوحده ذاتها كان جيت تحصيها وتحبها نعمه واحده ما بتخلص خلي تفوس النعمه الثانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار فعلا طيب اذا دي المعاينه بتاعت شنو ما الهروي قال المعاينه معاينة الأبصار الثانية معاينة عين القلب وهي معرفة عين الشيء على نعته علما يقطع الريبة ولا تشوبه حيره والثالث الثالثة معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عيانا, عيانا محضة والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سن الحضرة وتشاهد بها العزة وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة دي الثلاثة درجات من منزلة المعينة انتهى كده إذا شرحنا الكلام ده المنزلة هتنتهي لكن الشرح بتاعه طويل شوية طيب نقول شنو الآن اتكلمنا عن عين شنو عين البصر قال عين القلب هو انكشاف انكشاف صورة المعلوم لك يعني ربنا كلمك عن الملائكة الملائكة بالنسبه لك شنو غيب علم شفتها شفت الملائكه كويس ما فز شافوا الملائكه كويس الصحابه شافوا لكن شافوا الملائكه في صوره شنو بشر هذا جبريل اتاكم يعلمكم شنو دينكم او يعلمكم دينكم كويس بعض الصحابه كان يرى الملائكه عمران بن الحسين كما في البخاري كان يسمع اصوات تسلم عليه يسمع اصوات عديده تسلم عليه كويس وهكذا فبالتالي المعلوم صورته تنكشف لك في قلبك يعني بقلبك كانك ترى الملائكه مش كانك ترى الملائكه حتى الله عز وجل الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه شنو يراك فهذا انكشاف صوره المعلوم من الغيبيات كويس طبعا الا الله عز وجل من الغيبيات عن قلبك بحيث تكون نسبة هذا المعلوم إلى قلبك كنسبة المرء إلى عينك انت حسها؟ العمود ده شايفه؟ كويس؟ العمود بالنسبة لعينك شنو؟ شايف قلبك يكون مطلع على الحقائق الغيبية والشرعيه كالطلاع عينك على ما ترى نسبة المرء إلى عينك نسبة المعلوم إلى قلبك يقينا وتحققا قام جاب الآية شوف الآية قال شنو وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ابن القيم يقول القلب يرى ويسمع ويعمى وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ويصم وعماه وصمم أشد من عما وصمم الأعين والآذن ألم يقل ربنا جل وعلا إذا أردت في الرؤية ما كذب الفؤاد شنو ما راء للفؤاد رؤيه تلامسه وتجعل الامر حقيقه عندك طيب قال ابن القيم مستغرفه شنو كده ركزوا معي الهروي قال معاينه الابصار ومعاينه القلوب ومعاينه شنو الروح ابن القيم دار يتكلم عن الروح والقلب هل الروح يا هل قلب الروح يا هل قلب القلب محسوس ألا إن في الجسد شنو مطغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي شنو القلب القلب عنده محل القلوب التي في الصدور الروح ما عندها محل والروح غير محسوسة وين الروح الروح في كل البدن طيب ابن القيم قال شوف الفهم ده قال لابد من إثبات أمور معلومة البدن وروحه القائم به يعني الروح شايل شنو شايل الجسم بالمناسبه بيد النزول كان الروح مركه ما بيقعد تاني في ميد بيتحرك بيتحرك باشو طيب الزول بيتحرك بوجود شنو الروح طيب والقلب المشاهد فيه يعني القلب ده معروف ممكن يقول لك عمل له عمليه, عملية في شنو في قلبه يفتح صدره عديل والقلب ده فيه حاجات كويس ده بردو كمان ايه من ايات الله القلب ده كان وقف البني ادم يقع طوالي يقول لك جاته ذبحه شنو آه؟ قلبية ده بينتهي وبالمناسبه الزور كان عقله وقف دماغه وقف وقلبه ما وقف حي لا يعتبر ميت ميت شرعيه يوزع الميراث والمراه تعتد اذا, إذا شنو مزوج ويدفن الا بعد ما قلبه ضيف عشان كده يقولون دميت شنو؟ ميت شنو؟ دماغيا. بيكون تحت الأكزيز زي شارون مثلا. كويس؟ ده ميت. لكن الروح ما مرقت. أهم حاجة الروح تمر. ما قبل كده في مؤتمر هنا الأطباء قاعد يتكلموا وعملوا مؤتمر عن المسائل الطبية من منظور صرعي. فبعدين بتكلم يقول لك ها مادة دماغية. أي حاجة تعطلت. والخلايا ماتت. والذول ده بس جاء حي بالجهاز. سألتهم السؤال قلت له هل ممكن زول الجهاز مركب يموت قالوا اي ممكن السؤال الثاني ممكن تشيله منه الجهاز ويحيى مسافة قالوا برضو ممكن طيب كيف ميت القطيبة مصرين انه زود ده ميت قلت له يا ناس الزود ده حي روحوا مرجد سألتهم روحوا مرجد قالوا روحوا ما مرجد بس الموت ده بيبير لأنو تعرف لانه تعريف الموت شنو يخوان تعرف الموت شنو مفارقة الروح للبدني. هذا تعريف الموت مفارقه الروحي للبدل. هل الروح للبدن هذا الروح مرق والله في دكتور انا, أنا صفق لي قال لي والله اخنعتو واحد يرجعني قال لي اسمع الزول طالما قلبه ده شغال الدم شغال الدم ذاته بيشيل أكسجين هذا حي يرزق حي اكثر شنو يرزق الأكسجين ده ما شائغ غذا يرزق فلا عبره الا بمفارقه الروح للبدن التي قال الله عنها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله العظيم الروح دي آية من آيات الله تحير الدنيا طيب ابن القيم يقول شنو يقول في حاجة مهمة لكن في بدن صح؟ كلنا عندنا وفي شنو؟ روح شايلة شنو؟ البدن وفي قلب وأيذوا عنده قلب الكفار عندهم قلوب والحيوانات عندهم شنو قلوب كويس حتى لو ضبحت البهيمة ما عندها قلب بتطلع القلب ولا بتطلعه ها في قلب والله ما قلب في حتى البهائي المسألة الرابعة الغريزة في روح شايل الجسد وفي جسد وفي قلب أيذوا قلبه شغال حي قلبه ماله الناس كلها عندهم قلوب كويس لكن في الغريزه الغريزة هي القوة ابن القيم يقول كذا الغريزة هي القوة العاقلة التي محلها القلب القوة شنو العاقلة قال قال ونسبتها إلى القلب كنسبة القوة الباصره إلى العين ممكن يكون في عين مكتمله لكن ما شوف ليه ما فيها قوة شنو باصرة ممكن يكون في قلب لكن ما واعي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كيف له قلب له قوة وغريزه عاقلة تعي وتفهم وتتدبر أما مجرد القلب الحسي فهذا موجود في كل الكائنات الحية ولا سيما البشر والحيوانات التي حوله الأسد عنده قلب والكدايس عنده قلوب والخروف عنده قلب كويس كل عنده قلب الحمام دي عنده ولا ما عنده الطرد عنده ولا ما عنده قال كده افئدتهم كافئده شنو يدخل الجنه اقوام اسئدتهم كاسئده الطير دقيقا الطير ماله رقيق وحساس وهكذا طيب اذا ابن القيم يقول شنو الروح حامله للبدن ولهذه القوى كلها العين والقلب كل شيء للروح عين ما فيها روح ما يقعد عندها معنى سكين يقول له شنو روح باصرة وروح سامعة وروح عاقلة وروح ناطقة هكذا يعبر عنها بهذه الأشياء ابن القيم يقول الروح إذا أضيفت إلى كل شيء من الجوارح كانت روحها إذا أضيفت إلى البصر هي القوة شنو الباصرة يعني القوة الباصرة بصرت لأن فيها شنو روح والقوة السامعة سمعت لأن فيها شنو روح ولذلك هذا هو السر بتاع الروح يسألونك عن شنو عن الروح قل الروح من أمر ربي ده دي الاجابه الروح شنو من أمر الله وما اوتيتم من العلم إلا قليل والله لتحدي والله تحدي يا اخي الروح دي أصل بنا آدم أي حاجة عملها يشتغل في الدنيا دي ما قدر إدخل الروح في زول ميت زول ما تانقه ومؤ ده ما حصل ولا بيدر لحد يوم الدين لأنها فعلا ذهبت إلى مالكها وإلى باريها في قبضه الله جل وعلا طيب يقول والروح يمكن أن تكون هي النفس الروح هي شنو؟ هي شنو؟ هي النفس والنفس شيء واحد ولكن أوصافه قد تكون متعدد مثلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة الروح دي بلناسبة. ارجعي إلى ربك مقصود بالنفس شنو؟ الروح وكذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لاماره لا بالسوء إلا ما رحم ربي فنفس مطمئنه ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة وهي نفس هي النفس لكن روح خبيثة وروح شنو طاهر الملكة تقول يا ايتها النفس الخبيثة صح؟ أخرجي إلى سخط إلى من الله وغضب ويخاطب الروح يقول يا ايتها النفس الطيبه وصفت الروح الناس عندها ارواح لكن على حسب افعالهم وعلى حسب اخلاقهم وعلى حسب ممارساتهم وعلى حسب خصالهم توصف ارواحهم اما ذما واما متحا طيب ده كلام عجيب في ناس بيقولوا النفس اذا صفت ولطفت وفارقت الرزائل كانت روحا لكن ابن القيم يختلف يقول الانفس هي الارواح الله يتوفى الانفس حين موتها وقصد بالانفس شنو الارواح ولم يميز بين مؤمن وبين كافر وجقال ان الله قبض ارواحنا ذا الرسول عليه الصلاه والسلام طيب باختصار الفقره دي مهمه جدا في منزله المعاينه وفي تقديري هي لب هي وجوهر المعاينه يقول ابن القيم معاينة البصر معلومه لكم معروف زول بيشوف أزول أعمى عبس وتولى أن جاءه شنو الأعمى رضي الله عنه ابن أم مكتوم عبد الله رضي الله عنه كان أعمى لا يرى لكن هذا لم يحل بينه وبين المكارم والمعالي حفظ القرآن وكان يؤمر على المدينة ويقدم في الصلاة عليهم كويس ونزل فيه من الفضائل ما نزل وكان مؤذنا رضي الله تعالى عنه من مؤذني رسولنا عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أم منه ابن أم مكتوم عجيب رجل عجيب طيب فبالتالي معاينه البصيرة خلاصة عندي التصور الصحيح والإدراك العميق للمعاني ده كلامي يعني صفحة كاملة أو صفحتين قريتين ابن القيم قال فيه كلام كثير الوجع في ذهني أنا إنه يقصد بمعاينة القلب والروح يقصد التصور الصحيح والإدراك العميق للمعاني وليس للمحسوسات في ناس بيشوفوا وناس شوافين صح؟ وناس بيشوفوا طشاش ومركبين نظارات وبالنظارات مالهم لهم؟ ها؟ بيشوفوا والنظارات ذات أنواع في نظارة قدرك على الكباية زي قعر الكبائي ده مالو ده الصاحب يكون نظره ماله مدهور شديد. الناس يجوبوا لكن أتكلم عن إدراك المعاني ابن أم مكتوم كان لا يرى المحسوسات لكنه كان متفتح البصيرة وكان يرى بقلبه والقرآن يقول ذلك وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فبالتالي الكلام هنا عن منزلته المعاينة ده كلامي ومعناه أنه يقوى على استحضار القوة العاقلة إذا كانت القوة الباصره تعين على الرؤية فإن القوة العاقلة هي التي تعين على شنو؟ على الفهم والاستحضار والدليل إن في ذلك الذكرى لمن كان له شنو؟ قال طيب واحد يقول أن ما عنده قلب منه؟ زول ما عنده قلب ما موت؟ في زول بيعيش بلا قلب لكن المراد شنو؟ أه؟ القوة العاقلة التي أودعها الله في هذا القلب ده رديكم حاجة معقدة شوية لو في كافر كويس وقام شالوا قلبه وركبوا له قلب زول مؤمن زول كافر بيحصل يعني زول يكون في ناس ده في بلاد الكفار في نحن عندنا هنا ما في. هناك الزول لما نجي يموت بيكتب وصدته يقول لما نموت قلبيه شهله شيلو وقليته شهله تدوها له زول يعيش بها طبعا ما عنده أجر ما عنده شنو عمله جميل لكن ما عنده شنو ها ما عنده أجر. أيوة. وقدمنا إلى ما عملوا أثبت لهم عملا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وفي إبراهيم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ما عنده عمل لكن يقوم بشير القلب يركوه لزلتان ممكن ممكن قلب زول يشتغف في زول تاني لكن السؤال لو زول مسلم شاوله قلب زول كافر ركبوا فيه قلبه انتهى وخدته لئ الزول ده بيبقى كافر ها والعكس زول كافر شاوله قلب زول مسلم وركبوا له بيبقى مؤمن عاد يؤمن كيف عاد حتة اللحمة دي بتخليه يؤمن ما هي كاية في اللحمة الشيل بيخش جوى اللحمة من الهداية ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت معناه هدايه شيء يصلحها والشيء الذي يصلحها الفكر والعقل والاستيعاب وقبل ذلك هداية الله وتوفيقه واضح الكلام يا أخوانا فإذا كانت العين ترى بالقوة الباصرة فإن القلب يعي ويستحضر المعاني وتستغرقه وتستحكم عليه إذا كانت القوة العاقلة والغريزة الواعية في قلبه فاعله تقول شنو يا السلام أيوة لا يؤثر قلت كده يعني زول الكافر خدت لدى المسلم ما هيسلم إلا تجي القوة جواها وهي الروح الغير مرئية الروح ما هيها الروح ما هي الروح الشهد الحاجات دي إلا شر الروحة المسلم تغطى في الكافر ده وما بتفقى لأنه روحيا ما بيخشوا أيضا الروح براها يا ربنا يصلح لك روحك دي وتحصل لك هداية وبصلاح الروح تنصلح كل الجوارح بما فيها شنو القلب وإما تكون على ما أنت عليه نعم الفطرة هذه شيء آخر ما الفطرة والهداية هذه أمور يعني أخرى كل شيء كل مفرد وكل مصطلح من هذه المصطلحات له يعني معناه طيب نقول نقول شنو ده, ده الفهم بتاعي ابن القيم يقول لله دره قال كل الذين يتكلمون عن المعاينة والمشاهدة والمكاشفة إنما يتكلمون عن الأمثلة وعن الشواهد ولكن لا يتكلمون عن ذات عن شنو؟ ذات ما في زول يقول أنا شفت ربنا ده مجرم كذاب زنديق كافر أنت لن ترى الله بعينك هذه في الدنيا قال انك لن تراني لا تدركه الأبصار وهو يدركه الابصار سبحانه وتعالى فبالتالي كل الذين يتكلمون عن المعاينه ويتكلمون عن هذه الحقائق قال يقصدون ثمره قرب القلب من الرب انسا ومحبه وباستيلاء سلطان معرفه الله على القلب والله عز وجل من وراء ذلك كله يعني ناس يعني مثلا ابن عمر ورد عنه رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فجاءه ابن الزبير رضي الله عنه لعله عبد الله ابن الزبير قال له يعني أنا دار أزوي بتك هو طيب البيت قال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرائي ربي قصد بأرائي ربي يعني مندمج مستشعر فهو في معية الله بمعنى استغراقه في محبة الله وفي ذكر الله واندماجه كويس وقرب قلبه من ربه وامسه بمولاه قطع عليه ابن الزبير هذه الأجواء الإيمانية لذلك قال له أتخطب إلي ابنتي وأنا أرأي شنو؟, أرأي شنو ربي وهذا الاحسان أن تعبد الله كأنك شنو كأنك تراه هو الاندماج واستشعار عظمة الله تعالى في القلب قال وهذا الذي وجده جاب أمثلة عبد الله بن حرام الأنصاري وهو عم انس بن النضر وعبد الله بن حرام الانصاري والد جابر كان يقول واها لريح الجنه اني لاجد ريح الجنه دون احد ما الذي حصل له هو ما خيالات يعني ما بتخيل هو لا ما خيال كويس حاشاهم عن الخيال لكن تمكن حب الجنه من قلبه واستغرق حب الجنه فكره ووجدانه فصار لا يسمع الا ما شيء يحدثه عن الجنه ولا يرى الا الجنه واهن لريح الجنه اني لا ريح الجنه دون احد معناه أنا شنو أه؟ يعني كانه انا شايف الجنه نزل الجنه قدامي هذا احسان ونوع مبالغه للقوه العاقله التي في قلبه التي استولت عليه ما استولى حب الجنة على قلبه صار سمعه وقلبه تابعا لسلطان شنو لسلطان القلب لا لسلطان الحس قاعد مع الناس في الدنيا وديه جبل وديه المدينه بيقول لهم شنو؟, له شنو الجنة هل هو بتخيل ساكت؟ ولا صادق أه؟ هو صادق وهذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم للذين قالوا قال اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكري هذه رياض شنو الجنة كويس هي رياض الجنة كيف تقربك من الجنة ثاني جاب مثال قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري شنو روضة من رياض الجنة طيب الكلام ده معناه شنو روضة من رياض الجنة يعني انت ما بين المنبر الآن اسمها في المدينة شنو في المسجد اسمها شنو شنو الروضة طيب الروضه دي شنو؟ مختلفه من الجامع من بقية المسجد مختلفه في موقعته وفي فريشة مختلفة وفي بناها مش أهمنا جامع ولا حاجه ثانيه طيب كيف يعني انت كم مشيت من السودان قعدت في الروضه دي دخلت الجنه يعني أه؟ ولا كيف كده ايوه اشرو هو طيب هل هذه موجوده إلى يومنا هذا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنه روضه طبعا اختلفت العلماء في تفسيرها لك ما من المدارج من كتب الفقه كقول الإمام النووي وابن حجر وغيره لما شرحوا الحديث قالوا روضة من رياض الجنة ما يجده المسلم من المتعة هي متعة الجنة وما يجد في الروضة من الطمأنينة والسكينه والراحة وهدوء النفس ما إن الروضة الآن فيها مكابسة وعفيص ما بتقدر والله العظيم تصلي يطير لك الصريم من رفقده والله واقي في صلوه تصلي فروق طبعا المسلمين لحد وملا لا فقهه وضعيف بالمناسبه الزول ده ماشي يصلي في الروضه يفجخ الناس يا اخي وضشن في محلك ده تفجخ الناس وبعدين شيء ثاني قعدت في الروضه صليت ابرك ادي فرصه لي زول ثاني يصلي في الروضه او معناها هي وسيله تفضي وتدخل الجنه قرب إلى الجنة الوجود فيها باب من أبواب الجنة وسبيل إلى الجنة وبعض قال لا هي قطعة من الجنة موجودة في الأرض هكذا كويس أو رضى الله ورضوان الله فيها كويس لا شك أن كل ذلك شنو محتمل وقوله الجنة تحت ظلال الصيوف فالمراد بالجنة هنا لكن القيم قال شنو قال الروضة التي في المدينة هي روضة لأهل العلم والإيمان لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة، يعني إذا دخلت الروضة تستشعر شنو؟ لا يتبادر إلى ذهنك شيء في الدنيا وتنقطع عن كل شيء في الدنيا وتكون مرتصل بشنو بالجنة، ودي ما لا لك كان في منافقين في الروضة في؟ في في منافقين ولا ما في؟ المدينة ما ومن أهل المدينة شنو؟ مرضوا على شنو؟ بيصلوا يكره. يصلوا في المسجد ما الله ممكن الناس يصلوا في الروضه لكن ما عنده اي قيمه صلاته ما عنده اي قيمه الروضه روضه لاهل الايمان والعلم والتفكر والتدبر والتذكر لما يوصلهم ولما يقوم بقلوبهم من شواهد تدلهم وتقودهم وتفضي بهم الى الجنه طيب ابن القيم يقول اسمع الكلام ده جميل كده يا سلام الكلام الجايده كلام رفيع جداً من منزلة المعاينة يقول اذا الحديث عن الشواهد والأمثلة الحديث عن الشواهد شنو؟ والأمثلة وليس الحديث عن من؟ معاينة من؟ معاينة الذات إنما الحديث عن شواهد وشنو؟ وأمثلة قال شنو؟ قال فأول شواهد السائر إلى الله والدال الآخرة يعني أنت عشان قلبك ده يمشي يسير طبعا يا أن ابن القيم عنده قناعة راسخة وأنا معه أن الأرواح والقلوب تسافر وتسير في طريق سيرها إلى الله وكتنقل بين المقامات والمنازل الإيمانية والعباد في ذلك متفاوتون صح؟ صح لما صح في المعرفة واليقين والتوكل توكل الناس كل واحد ها؟ في ناس معهم التوكل وفي ناس توكلوا ماله ها؟ قاطع ما يتهز اصلا والله العظيم والله في راس انا والله بحترفوا الزول ده اصلا ما بيزعزع كويس النار قامت في جيزنه تحتو الناس تجارو كلهم ما تجارو أطفوا بالراحه الجسم بتبقى والرايد الله بتكون ما تجاروا وتزعزعوا والواحد قاعد في النار بالراحه بالراحه أطفوا بشيء بتقدروا عليه بلا رجال ولا ما رجال ها يا أخي قل لي ان شاء الله ربنا يعني يتغمد الذين يعني لقوا الله عز وجل في حادث الطائره ان شاء ربنا يتقبلهم شهداء جميعا ان شاء الله فجعل الله لهم بعض ابواب الشهاده فنرجو ونامل ونسال الله ونضرع اليه ان يتقبلهم الحريق شهيد ومن صرع عن دابته فهو شهيد وأي زول بموت في حال بتاع دابة شهيد البدع من الحصان شهيد والبدع من الجمل يموت شهيد الطياره كيف الطياره حاره باب الطوارئ واحد بيفتحه قال الجمل ده باب الطوارئ بتاعه مفتح ممكن تطفيه من اي محله لاحكينا الطياره دي والله يا اخوان الطياره دي ياخي الطياره دي خطره جدا بالله كوم حديث حي في الهوده ياخي انا ذاتي والله اللي بركب الطياره يقول بالله نحن نركب الطياره دي كيف تطفيه قال الفقهاء لولا ان السلامه فيها غالبه لأفتى الفقهاء بحرمة ركوبها. انت الطيارة دي كان عين تليها يعني كان وقفت في النص ما في حاجة اسمها جنب وبنشر وأفتح الكبوت موطواني ما يعني الطيارة دي أشكد الناس بيعملوا ما يمكن أن يعملوه من التدابير يعقلها وتوكل البيعملو الناس التدابير والاحترازات تجيبا كيف في طيارات قال لك حديثة يتلقى فيها الطفايات بتاعتنا جوى الطيارة والله, والله البيوت الحديثة فيها طفايات بلا طيارة ما يكون فيها طفايه يطفع بالموية الحاصل شنو ها؟ نحن في الخلا جوه مطار الخرطوم جبل خراطيش بتاعت الموية الحاصل شنو طبعا بعد ما الطيارة حرقت وربنا نتقبلوا ان شاء الله بعد يومين ناس سافروا بطيارة بس الطيارة بشي نوصل نحوها <تصفيق> نحن لون اخواننا نحن نرجع مطار الخرطوم لانه احدى المحركات تعطلت في ناس غمروا في محلهم قال لك في محلهم غمروا طوال ما تذكروا الحريقه قبل يومين ده والله غيتوا غمروا في محله ده صحه في مطهر خرطوف قال له زي وصلنا عملوا دراسه قال لك طبعا شوف ربنا لو كاتب لك تموت بتموت كان فتحوا لك الباب ده بتموت وربنا كان كتب لك تحيا بيوفر لك اسباب شنو الحياة ففي واحد عاملين معه عامل لقاء قال لك مجموعة من الناس ادخلوا حوادث طيارات وطلعوا أي زول دخل في طيارة وطلع مش عملوا معه لقاء لقوا اكبر نسبة في الناس البندو بندو كيف شوف السبب قال ليك الذين ركبوا الطيارة وهم يتوقعون حدوث شيء يعني أي زول ركب الطيارة دي وقعد ومتوقع انه تحصل حاجة ده بكون يتصرف تصرف صحيح ما بيكون حصل له عنصر شنو المفاجأة شوف ربنا دوري مرقو يخليه قال الذكر قلب كويس بيكون راكي في الطيارة ورابط الحزام ما متوقع لما قلب في حالي ستطلعو يقول لك يقوم من الكرسي وما قادر يقوم يقول لك في شنو ما يتذكر انه في شنو انه في حزام يا يامن يجيه حريجه في محل ده مربط بس ربنا دالي قطته كده أسف كده أسمع شوف انت السلف يتعلمنا منهم كلام ده ما كلامهم يعني الطيران مدني ولا كلام دراسات الكلام ده والله قريته عند السلف السلف قالوا شنو الاغترار بالسلامه من المصائب اعظم المصائب الاغترار بالسلامه من المصائب اعظم المصائب دي ده مصيبه يعني ما توطي نفسك على عيشه واحده تقول عندك قروش تقول انا ما بيجيني عوجا ده لما انتجع جاء وجه بجن كويس أنت تتوقع عندك جروش تتوقع تقولش إنه مفلس يتوقع أي حاجة كويس الاغتبار بالسلامة من المصاعب أعظم المصاعب يا أخي ما في حاجة بتمشي طوالي كده على نمط كويس إن الله يغير ولا يتغير ربنا بغير بقلب الأمور لازم كويس تمرجو في دبلد يي حي بالله زول يقول لك أنا نقلوني وسويش إنه أنت زول ماك عارف نقولك بس ما خدتي في راسك ده يقولك من ال... يودوك محلة تانية يقولك أنا نجاروني يا أخي ما دارين محل شنو محل الترطيبة الخرطوم دي محل الترطيبة للناس الزول مما يقوله ودي هناك دارفور قلبه بينقطع دارفور ما لا ما تفشى ما في ناس قاعدين برضو يتحسن من الناس القاعدين ثمن الناس قاعدين مش بيعت قاعد في نصهم فيشنه آه دارين الكهرباء والكيفية البردة والمياه الباردة والاسكريم في دارفور ما في اسكريم مش جنبي هناك يشتغل هناك دكتور مش يشتغل في المستشفيات هناك فيشنه كويس؟ الصمات وطي نفسك على نمط معين شفت كيف طيب قلنا أيها الأحبة أول شواهد سير القلب إلى الله وإلى الدائر الآخرة ببساطة هل تريد أن يسير قلبك إلى الله وإلى الدائر الآخرة دائر ولا ما دائر طبعا أقول لي دائرين وشاكينين قاعدين نسمع صح طيب تعمل شنو قال أن يقوم بقلبك شاهد من الدنيا يدل على حقارتها وقلة وفائها وكثرة جفائها وخسه شركائها وسرعه انقضائها ده كله في الدنيا فيه صح قله وفائها في ولا ما في خسه شركائها الناس اللي بيشاركوك في الدنيا الناس كلهم بيستو مش الدنيا دي اليهود عندهم والدنيا عند اليهود اكثر مننا وخسه شركائها وسرعه انقضائها إذا قام بالقلب هذا الشاهد ترحل القلب عنها وسار في طلب الدار الآخرة التي قال الله عنها إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الكاملة الحيوان أي الحياة الكاملة أما هنا الحياة ناقصة طيب يقول فإذا قام بقلبك هذا الشاهد شاهد الدنيا وما عندها شنو ما عندها قيمه والله الدنيا دي يا أخوانا. يعني الناس معظمينها وهي لا تستحق ان تعظم لانه الزول يا اخوانا الزول بيحلف على المال ليه كم ما بي عندك مال ما عندك احترام ما حتقدر تصرف حوايجك ده تشتري ميدوش بتاع البقاله تتونس معه تقول له هاك الديني عشان كده القروش دي مجنن الناس جن كويس يا اخي المساله في غايه البساطه كويس عيسى عليه السلام كان يقول من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارة في زول يمشي عمل لبيت في وصف البحر وفي الموج بتاع البحر تعمل لك بيت تبني وبيقنب تلكم الدنيا فلا تتخذوها شنو قرارة مش معناه يا اخوانا انا عارف في ناس حينو طلق لك يا مولانا، الآخر ذات داير الدنيا، والله قال ولا تنسى شنو، نصيبك من الدنيا خلاص نصيبك يعني شيء لا شيء بكف نصيبك يعني ما ما الدنيا كلها، شيء لا شنو، آه، قد بيقضي لك، منها لآخرتك، تعمر منها لآخرتك، لكن كان بقى فكرة كله في الدنيا، يا أخي زول، أنا الظاهر هذا قبل كده قلت لكم زول، قال ليك زول ده في اليوم ضربوا له عشر مرات، عنده بندورانات وعربات. قال له في لستيك ضرب في شندي وفي واحد في القضارف وليستيك العربية قال له ده لستيك ضربت في شنو في خطة الوبيض الشغل كله ضارب بس قال له فلان مات بعد ما شاهل الفاتحة قال له أخوكم نط... نضرب متين جنلون أخوكم ده ضرب متين جنلون <تصفيق> والله ده ما كلمك طبعا التصريبات ضربت قال لسالك ضربت ماشي شاهل معه من الفاتحة في الشاي قالوا أنت أخوكم ضرب مئتين قالوا شنو قالوا لي استقر يا اخي والله الناس الدنيا دي آه شنو ايوه واعمل لأخيرتك كأنك تموت غدا أصلا اشكال لكن العمل عنده منطلقات يعني مثلا شغال وقت الصلجة تقفل كان عندك بيع بمليارات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال للريال لا تلهيهم تجارة ولا بيعون عندك لله. الله تكفل وتمشي الصلاة انت كذا اي حاجة مدية درباه لكن تبيع وقت الصلاة ديء. كويس. و... وفي ناس ذاته بيعملوها سمحه. بيفرش جنب الدكاكين ويصلوا يفرش جنو جنب الدكاكين ويصلوا الله قال صلوا في الدكاكين في بيوت قال لنا الله شنو أدفل حتى كان الزباين كتروا في وقت الصلاة طبعا لذات شغل الشيطان بالله يزول تلقل من الصبح ما بعد يقول لما نصلي جاء نكفر أمشي الجامعة يجي بالله وقت الصلدة الزبائن يجيب وصف بمشي ها يقول لك يا مولانا من الصباح ما ببيعنا نصلي جنب الدكان الدنيا لما تتعارض مع الآخرة وبعدين الدنيا نفسها تتعامل معها بمنطلقات الآخرة يعني أنت دار تزيد قروشك ليه تكون محدد مش تبقى فوق الناس وقروشة إبعال لا عشان تصل أرحامك تدي مساكين تساهم في عمل الخير تعيف نفسك ذا جناك كويس من ان يتسولوا من ان يتصدق عليهم احد وهكذا يعني حتى يكون عندك فهم في في الدنيا عشان كده ما قالوا ساكت نعم المال الصالح لمن للرجل الصالح مال في يدي غير صالح كرشاش في يدي مخمور او مجنون زول مجنون الدبندقيه او سكران شايل له بندقيه بيعمل شنو. ها طيب فبالتالي أقول هذا الكلام طيب يقول بعد أن ترى شاهد الدنيا على حقيقتها تنتقل ليقوم بقلبك شاهد النار وشاهد النار مهم قال كأنك ترى النار مشتة في الدنيا هنا كأنك ترى النار توقدها وإضرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظيم عذاب أهلها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كويس؟ وقد فتحت في وجوههم أبواب النيران وكذلك الجحيم كويس؟ وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون ترى أن لهم من جهنم مهاد ممهدين فرشهم جهنم ومن فوقهم غواش ما يغشاهم من فوق دخان ظل من يحموم من يحموم معناه من دخان ترى ذلك وأنهم إذا شربوا من الحميمها يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد إذا حصل هذا الشاهد في قلبك ما الذي يحصل شوف الكلام اللطيف ده قال ابن القيم إن خلع القلب من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات إن شنو قلبك من شنو أه؟ من الذنوب وشنو والمعاصي في ناس يقول لك والله يا شيخنا أنا بعصي وبتاني برجع وقدر ما أتوب ما قادر لأنه زود ما كان بقلب شاهد النار نهائي ولا شاهد الجنة شوف نقيم قال شنو. قال فإذا شاهد بقلبه شواهد النار لبث ثياب الخوف والحذر لبث قلبه ثياب الخوف والحذر وده كلام جميل القلب بلبس لبس قلبه شنو ثياب الخوف وشنو شوف وأخصب قلبه من مطر أجفانه أخصب قلبه من مطر أجفانه شوف أي زول بيبكي من خشية الله قلبه برك ويحيا وينبت فيه النبات الطيب قال ابن القيم كل من قام بقلبه شاهد من النار هانت عليه كل مصيبة في غير دينه وفي غير قلبه طيب قال بعد ذلك يأتي شاهد الجنة كويس يرى ما أعده الله للمتقين فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فضلا عما وصفه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النعيم المقيم والسعادة الابديه المفصلة من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور تربتها المسك حصباؤها الدر بناؤها لبن الذهب والفضة شرابها أحلى من العسل يا سلام. يقوم الذين يخدمونهم كاللؤلؤ المنثور الخدامين يخدموك كشنوك كاللؤلؤ المنثور على درجة عالية كويس يرى كل ذلك فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه الله عز وجل وسماع كلامه بلا واسطة شفت انت خلي قلبك يشعر بالحاجات دي ويحسها والمساله تيجي تتمكن في قلبك والله ما تجيك عوده يا سلام يا اخي وبينما ده في الحديث بين اهل الجنه في نعيمهم اذا سطع لهم نور من فوقهم فاذا الرب تعالى قد اشرف عليكم ولدينا شنو مزيد استشعر الحاجات دي احنا بقى اللي استشعر الحاجات دي احنا حيمين في المسألة دي راجمين عرباتنا نزحت ودخلش غلط وأرمي إشارتك وكده يا خاله كيف تم عاجز قبل يومين ينبيد الشارع ده كله يا غبي يا واحد وقفز وبدلا فيه يا غبي وفات قلت له اسمع ده ما سامعك بس ما قفل وسمعته كان ذا قال لي حصلوا لك أشوف أسمعه يا غني أنا حابين من الصباح أيزه تقوله كيف يقولك الدنيا سخانة سخانة جد كويس سخانة في الجيب ودي أصعب من السخانه تحت الجو السخانه في الجيب ثقيله قال ليك في الجريده قال شنو قال اسمحوا يا تزيدوا مرتبنا يا الشهر لانه المرتب ما قاعد يكفي الشهر يا هو اللي ما يهوب قال لي يا تزيدوا مرتبنا لا يا تنقصوا لنا الشهر شهر يناسب البلد فبالتالي الشواهد دي لم تقم في قلوب الناس ده شنو يا سلام ده مش شاهد قال وأعظم من هذه الشواهد كلها لمن كان يسير بقلبه إلى ربه أن يشاهد جلال الله وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه وخطابه لملائكته وعظمته سبحانه وتعالى ومن شاهد ذلك شاهد ربا يعاقب ويثيب ويعطي ويمنع ويرحم ويعز ويذل ويغضب ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويقيل إذا سقيل أكبر من كل شيء أعظم من كل شيء أقدر من كل شيء أعلم من كل شيء أحكم من كل شيء سبحانه أركان دخلت في قلبك أنت وحاسبه ومشاهده وعندك له شواهد ومدركه ومستيقن به إذا كان ما كده انت ما حتستفيد من مدارج السالكين. يا السلام قال تأمل العلوم في ناس علماء في في علماء ولا ما في علماء في علماء قافعين في مجال ده كفار لكن العلم ده حافظ وحفظ وبالمناسبة نحن عندنا الكفار 40% في من الميزانية للبحث العلمي العالم الإسلامي ينفق على البحث العلمي واحد من عشرة في يعني واحد صح. السودان متقدم جدا ينفق على البحث العلمي واحد في المية من الميزانية يعني ما مقسّر واحد في المية واحد صحيح في المية والله ما كتقدموا بعدين العلم اتعارض واحد تجبر بروفيسور اتعارض زلت أيم بروفيسور يبقى شيب وقرا جراية جد بروفيسور راكب عجله وحيد نحن هنا البروفيسور ده كان ما جابون عربيه ذاته وبعدين يبذل نفسه للعلم هنا البروفيسور شن تقابله روحك تنسله بروفيسور ده قاعد مع الناس وبعدين في ميزه هناك واحد كلمني واحد بروفيسور هناك والله كلمني قال لي انت عارف البروفيسور هناك بيقيموا شديد مثلا لو راكب عربيه عنده العربيه سايق العربيه بيقعد وجنبه زول اي كلام يقوله يكتبه لانه طالما وصل لدرجه قال مثلا يكون ماشي في الشارع يقوم يعلق يقول الشارع ده لو كان كده او كان كده لو عملوا كده بيكون صح ده بيكتبها يمشي يرفعها الحكومة يطبقوها ناس العلم ده عندهم جدا جدا العلم ده شنو؟ اه؟ مهم بروفيسر يكتب كلام بالنسبه قال لك البروفيسر كلامه يكتب بعد مساف اعرضه عليه يبقى بحث ينشر بعد ذلك هو يصححه ويعدله يا اخي لك احنا هنا يا اخي زول عنده دبلوم يطلع لك في راسك ده به دبلوم يطلع لك يقول انا عندي دبلوم دبلوم شنو؟ اتعدك حاجه يا أخي كويس فبالتالي شوف العلم ده شوف الناس العلماء ناس في الذرة وناس وين تعال شوف علم الأنبياء علم ولا ما علم وعلم ادم الاسماء حتى الملائكه ما عرفت ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء العلوم والمعلومات والعلماء الموجودين في الدنيا وكل المعلومات بما فيهم الانبياء لا يساوون الى علم الله الا كما ياخذ العصفور بمنقاره من البحر والله عليم والله عليم, عليم دي انت لمن تسمع العليم والله يعلم يا أخي أنت لا يقوم بقلبك شاهد لهذه المعاني الجليله وأنت تدرك لتدرك هذه المعاني فإذا قام هذا بقلبك لا شك أن هذا ذل على عظمته شوف نقيم قاشنو قال فإنه يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل الكلام قاعد يقول في الخبط صح جبت من المحل دي من المدارج جبت بمنزلة المعاينه لا تغلطه المسائل ولا يتمرب بالحاح الملحين ولا بدعاء الداعين سواء عنده من أسر القول ومن جهر به والسر عنده علانيه والغيب عنده شهادة يرى دبيب السوداء على الصخرة الصماء في الليله الظلماء ويرى نياط عروقها ومجال القوت في أعضائها يضع السماوات على إصبع من أصابع يده والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والمال على إصبع سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون والله ربنا لأننا ما عرفنا من الأشياء الجميلة جدا في مدارج السالكين أنه يحدثك عن مثل هذه المعاني بصورة يعني جليلة وبصورة عظيمة خلاصة ذلك يقول ابن القيم اسمع الكلام ده إذا طلعت شوف الزولة اللي الحاجات دي تشاهد الدنيا وخستها والنار والجنة ويوم المزيد وفوق ذلك عظمة وقيومية الله شاهدت ده هيحصل شنو إذا طلعت شمس التوحيد على قلبك وباشرت جوانبها الأرواح ونورها البصائر تجلت بها ظلمات النفس والطبع الطبع مظلم والنفس مظلمة شمس التوحيد في القلب تجلي كل هذه الأمور قال فتسافر بقلبك إلى بيداء أمر الله وتنزل منازل العبودية منزلا منزلا فأنت تتنقل من عبادة إلى عبادة تتنوع عباداتك وتنتقل في منازل العبودية والمعبود واحد صح؟ تذكر وتصلي وتصوم وتجاهد وتتصدق وتنفق وتسد الرحم وتتحمل الأذى محتسبا وصابرا لله كل ذلك أنت تتنقل في منازل العبودية ولكنك مقيم على معبود واحد يا السلام يا ابن القيم يا, أخي. يا السلام يا ابن القيم شفت كيف بعد ذلك جاء يناقش كلام الهروي قال شنو قال فلنرجع إلى شرح كلامه الكلام الأول شرحوا. ان شاء الله نشرح بسرعة قال شنو قال إنها معاينة عين القلب طيب قال قوله معاينة عين القلب وهي معرفة الشيء على نعته معرفة الشيء على شنو على نعته ابن القيم ده لطيف قال ومعرفة الشيء من أمور الغيب على نعته إنما هو تصور جزئي مجمل وليس مفصل مثلا قال لك الجنة فيها فواكه تقول زي الموز والعنب والكده قال لك في موز ما عنده علاقة مع الموز بتاعك ده نهائي اسمه موز الاسم متفق لكن المعنى مختلف تماما لذلك يقول عين القلب معاينة عين القلب وهي معرفة الشيء على نعته قال ابن القيم شوف الاستدراك على نعته المجمل وليس المفصل صحيح على نعته شنو المجمل قال لك في, في الجنة كذا النعيم فيها أنهار من ماء غير آسي وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما عند علاقة أصلا بشيء موجود في الدنيا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما حدث عن أنهار الجنة قال أتظنونها تجري بأخدود أنت قلنا جارية في مجرأ والذي نفسي بيده إنها تجري بغير أخدود يعني أنهار الجنة تمشي بفوق تلقى أنهار ماشيه في الجنة بفوق ذات تشيل من قصاد طوالي ما بتكشح فيك وبتشيل طوالي الدائر وبتشيله وعبر ابن القيم عن ذلك في النونية بقوله أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان ما يتفض فبالتالي شوف النعيم ده انت ما تتصور بس انت تؤمن بشنو بهذا الكلام قال شنو قال فإن قال شنو علما يقطع الريبة ولا يشوبه حيرة قال أصلا علمك ده ومعرفتك بالآخرة والله لا تكون صحيحة إذا كان فيها ريبة أو فيها حيرة وتردد ما تتردد في جنة في جنة كلام قاطع القيامة بتقوم الله بقومها في قيامة بتعذب في القبر بتتعذب ولو حرقوك بالنار وما فضل فيك أي حاجة الله بعذبك كلام ماله اذا إذا خشفوا شك المعرفة فيها خلل معناه طيب قال شنو والمعاينة الثالثة المعرفة الصحيحة ما قطع الشك والوسواس المعاينة الثالثة معاينة عين الروح وهي التي تعاين الحق عياناً محظى ابن القيم قال إذا أراد شوف ابن القيم دواعي كيف إذا أراد الروح تعاين الحق إذا أراد بالحق ما كان ضد الباطل فهذا صحيح الجنة شنو؟ حق والنار حق والنبيون حق وشنو؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم شنو؟ حق إذا قصد بالحق ما دون الباطل أما إذا قصد بالحق المولى عز وجل أن تعاين الحق لأنه برضو من أسمائه الحق من أسمائه شنو؟ الحق اذا قصد بالمعاينه عيانا الحق جل وعلا قال الا ان يقصد قوه اليقين ومزيد الايمان ونزول الروح في مقام الاحسان والا غير ذلك باطل فانه لا يعاين احد في الدنيا ربه عيانا محضا يا سلام قال والارواح انما طهرت واكرمت بالبقاء ودي نقطه فلسفيه يا أخواننا الروح تفنى ولا تفنى الروح بتفنى ولا ما بتفنى الزل كان مات عديل مات روحه مردت ودفنه وجسمه تحلل الروح دي بتتحلل زي البدن وبعدين بيرجعوا يوم القيامة ولا الروح بتظل باقيه شيء عجيب حس الروح الفينو فيك دي نضحك بيها ونبكي بيها لا تفنى أبدا نعم لا تفنى أبدا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ده الحق الروح لا تفنى شا كده اكرمت بالبقاء الفناء للابدان والاجساد اما الارواح اما في نعيم الى القيامه واما في جحيم الى القيامه يعني اما منعم واما شنو معذبه الى القيامه فاذا قامت القيامه اعيدت الارواح التي كانت اما منعم واما معذبه الى الابدان ثانيه من اجل أن يبدأ الحساب فبها يدخلون الجنة ويخلدون وبها يدخلون النار ويخلدون فبالتالي شنو؟ الأرواح خلقت للبقاء هذا هو الحق قال وما خالف في هذا إلا شرذمة شرذمة من الناس من أهل الالحاد الذين يقول الأرواح تفنى بفناء الأبدان لأنها قوة من قواها وهذا ليس صحيح طيب يقول للبقاء لتعاين سنة الحضرة السنة معناها النور والحضره الالهيه نور المعرفة طيب ويشاهد بها العزه يا سلام عزه من ها عزه من واحد يقول لك عزه الله في شنو ها في ملكه عزه الله قال ابن القيم وعزه الله ثلاثه عزه القوه وعزه الامتناع وعزه القهر كويس عزه القوه بالفتح تسمى يعز الشيء معناه القوه والامتناع بالكسر يعز والقهر بالضم يعز كويس طيب الروح اذا عاينت هذه الامور كويس فانها تجذب القلوب الى فناء الحضره الى فناء الحضره فناء شنو الفناء معناه شنو الشيء قدام البيت الى فناء الحضره وتسوق القلوب والارواح الى ربها جل وعلا المنزله القادمه من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحياة وهي من أطول منازل إياك نعبد وإياك نستعين لو تذكرون من المنازل الطويلة الرضا والتوبة والمحبة والحياة دي من المنازل شنو الطويلة الحياة ممكن نأخذ فيها ثلاثة حلقات وممكن نأخذ فيها حلقتين إذا قمنا ضغطنا الكلام نلتقي بهذا القدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.